كَذَّبِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ ضَلَّ كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ Kallal ina, keda valab rodi lafi rindigiin, valab rodi lafi rindigiin, keda valab rodi lafi rindigiin, keda valab rodi lafi تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ فِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كعنوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مغلوا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ آلِهَةٌ وَمَا أُمْسِكُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ بل كفار ما كانوا يفعلون